الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولازال الحديث في بيان الأحكام التكليفيه التي ذكر مصنف رحمه الله تعالى أنها خمسة وبدأ بالواجب وذكرنا أن الواجب هنا ليس هو قسما من أقسام الأحكام وإنما هو فعل المكلف تعلق به الإجابة وهو من متعلقات الحكم وليس من أقسامه وقد وهمت بالعمس وعرفت الإيجاب بأنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازب وهذا ليس يصح بل هو وهم وإنما نقول الإيجاب هو الخطاب المقتضي للفعل ابتضاءا جازما لأن الإيجاب هو نفسه النص هو نفسه الخطاب فذكرت أن تعريفه ما طلب الشارع وهذا وهم نقول ما ذكره المصنفون قوله واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك نقول هذا تعريف بالثمرة واللازم والحكم والثمرة واللازم والحكم هذه فرع والحكم على الشيء نقول فرع عن تصوره إذا ما تصور حقيقة الواجب الذي هو فعل المكلف نقول ما طلب الشارع فعله طلب جاز إذا الواجب الذي هو صفة فعل المكلف له حكم وله حقيقة حقيقته تدرك به الحد والتعريف تعريفه نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما هذه اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف حينئذ يكون جنس يكون جنس بمعنى أنه تدخل فيه الأحكام التكليفية الخمسة طالب خرج من قوله ما الذي هو جنس الإباحة أو المباح لماذا؟ لأنه لا طلب فيها طلب الشارع فعله خرج المقروح والمحرم لأن الشارع طلب تركه بقي معنى المندوب حينئذ نقول طلبا جازما بمعنى أنه لا يجوز له الترق لأن رتب العقاب على ترك الفعل فخرج به المندوب هذا هو حقيقة الواجب الذي وصفت فعل المكلف ما طلب الشارع فعله حكمه ثمرته نقول ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه اما الايجاب الذي هو صفة القرآن الذي هو القرآن نفس نفسه النص الذي هو صفة الحاكم نقول الخطاب هكذا نعرف بانه الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازم الخطاب المقتضي يعني طالب للفعل خرج به الخطاب المقتضي للترك وهو التحريم والكراهه المقتضي للفعل اقتضاء جازما خرج به الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم وهو وهو الندب ولذلك اصلحهما ما سبق ثم قال بعدما انتهى من حد الواجب وحقيقته والمسائل التي تتعلق بها ومندوب ومندوب هذا معطوف على قوله واجب تكلفية وهي خمسة واجب ومندوب ومندوب هو القسم الثاني من أحكام الشرع التكلفي ويقال فيه ما قيل في الواجب من أنه في العصر صفة فعل المكلف صفة فعل المكلف فحينئذ نعرف الحكم الشرع من حيث تعلقه بفعل المكلف بفعل المكلف فالمندوب هذا من جهة الصيغه اسم مفعول من ندب يندب فهو مندوب والعصر أنه يقال مندوب إليه بالجال والمجرور مندوب إليه أي مدعوب إليه ولكن هذا يسمى عند أهل اللغة الحذف والإصال الحثفة والإصال مندوب إليه يحذف إلى ثم يتصل الضمير بمندوب وهو اسم مفعول فيستطر فيه يستكن فيه يسمى حذفا وايصال الحذف للحرف والايصال للضمير المثنى الضمير الظاهر يصير ضميرا مستترا حذفت الحرف ووصلت الضمير بعامله الاصل وهو مندوب لانه اسم مفعول فيرفع نائب فاعل يرفع نائب فاعل قلنا مندوب ومصاغ من الندب. حقيقة الندبي في اللغة الدعاء الدعاء وبعضهم يقيده الدعاء لامر مهم منه. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على مقال برهان إذا المندوب لغة المدعو لمهم من. كما قال الآمدي من الندب وهو الدعاء ومنه حديث انتدب الله لمن يخرج في سبيله أي أجاب له طلب مقبرة ذنوبه انتدب الله لكذا أي أجاب والمندوب في الاصطلاح إذا عرفنا أنه صفة فعل المكلف حينئذ اذ نعرفه بما عرفنا به الواجب فنقول ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ما اسم جنس بمعنى الذي اسم اسم موصول بمعنى الذي وهي جنس تشمل الاحكام التكليفيه الخمسه طلب الشارع خرج ما لا طلب فيه وهو الإباحة طلب الشارع فعله خرج والمقروه لأن الشارع طلب تركه طلبا غير جازم يعني طلبا غير جازم يعني غير مقطوع به بحيث لم يرتب على تركه العقاب خرج به الواجب فالواجب والمندوب يشتركان في طلب الفعل وفي ترتب الثواب على, على الفعل ولذلك لهذه العلة ثنى المصنف بعد الواجب بالمندوب وإلا جماهير الاصوليين عند التصنيف يذكرون اولا الواجب ثم الحرام ثم المندوب ثم المكروه ثم المباح على هذا الترتيب والمصنفون جرى على ما جرى عليهم القدامه في الروضه لذلك قيل ان هذا الكتاب مختصر من الروضه بدأ بالواجب وسن بالمندوب وثلث بالمحظور وربع به المكروه أو المباح وربع المكروه والمباح نعم ذكر المكروه ثم المباح ما الفرق بينهما نقول الفرق بعضهم راعى أن كل من الواجب والمندوب طلب فعل بقطع النظر عن كونه جازما أو ليس بجازم الواجب فيه طلب فعل والمندوب طلب فعل إذا اشتركا في هذه الحيثية وزد على ذلك أن الواجب يترتب على فعله ثواب والمندوب يترتب على فعله ثواب إذن الأولى أن يثنى بالمندوب بعد الواجب لاشتراكهما في هاتين العلتين ثم يذكر بعد ذلك المحظور والمكروه لاشتراكهما في طلب الترقي وإن افترقا من جهته ترتب العقاب لان المحظور يترتب العقاب على فعله والمكروه لا يترتب العقاب على فعله إذا بقطع النظر عن العقاب وعدمه يقدم المحظور على المكروه ويثلث بالمحظور بعد المندوب ما في مجرد الطلب لماذا لأن المندوب والواجب طلبوا فعل والمكروه والمحظور طلبوا ترك لهذه الحيثيه رتب المصنف كمن قدام في الروضة جماهير الاصولين ليسوا, ليسوا على هذا الترتيب وإنما يذكرون الواجب اولا ثم الحرام. لماذا؟ قالوا لاشتراكهما في صيغة متحدة وهي الصيغة الجازمه إذن الواجب طلب جازم والمحرم طلب جازم إذا كل منهما طلب جازم لقطع النظر عن كون الواجب طلب فعل والمحرم طلب ترك لمجرد الجزم نقول الاولى ان يثنى بالمحرم بعد الواجب لهذه العله رتب كثير من الاصوليين الحرام بعد الواجب ثم يذكرون المندوب ثم المكروه يعني يقدم المندوب على على المكروه لاشتراكهما في الصيغه ايضا ما هي الصيغة عدم الجزم كل منهما ليس بجازمه يعني مطلوب التركي ونعم مطلوب لا على وجه الجزم المندوب مطلوب لا على وجه الجزم والمكروه مطلوب لا على وجه الجزم اذا اشتركا في عدم في عدم الجزم مع اختلافهما في كون المندوب مطلوب الفعل والمكروه مطلوب الترك فهمتم الآن هذا الترتيب نقول هنا رتب باعتبار مطلق الطلب والجمهور رتبوا باعتبار مطلق الجزم واضح هذا فنقول المندوب في اللغه هو المدعو لمهم من الندب وهو الدعاء لا يسالون اخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانا وفي الصلاح نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هنا قال ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك وهذا كما ذكرنا أنه حد أو, أو رسم بالثمرة واللازم والحكم والحكم فرع عن تصور حقيقة الشيء فيصور اولا بالحد المقرب الجنسي والفصل ثم بعد ذلك يبين حقيقته من جهة الثمر واللازم ما يقتضي الثواب على الفعل ما يعني فعله, فعله ويشمل فعل المكلف يشمل الجوارح والقلب واللسان فهذه الثلاثة مورد للندب من الأفعال الظاهرة ما هو مندوب من أعمال القلوب ما هو مندوب من أعمال اللسان ما هو مندوب يقتضي يعني يطلب الثواب على الفعل وعرفنا أن المراد بالثواب هو الجزاء بخير مطلقا على الفعل يقتضي الثواب على الفعل مطلقا أم لابد من قيد؟ ها؟ لابد من قيد. وهو امتثاله لأن العبادة إذا وقعت لا على وجه القرب فليس فيها ثواب ما يقتضي الثواب على الفعل مطلقا سواء كان الفعل جوارح على الظاهر أو اعتقاد القلب أو اللسان لا العقاب على الترك إذن لا يقتضي ترك المندوب الوقوع في العقاب لماذا لأنه مطلوب الفعل لا على وجه الجزم بخلاف الواجب فإنه مطلوب الفعل مع الجزم يعني مقطوع به بحيث رتب الشرع العقاب على الترك وهنا لا العقاب على الترك لماذا لانه مطلوب لا على وجه الجزم والقطع بان لم يرتب الشارع العقاب على ترك الفعل قال و بما معناه عرفنا حده من جهه الثمره وحقيقته من جهه الجنس والفصل قال و بما يعني بمعنى المندوب المستحب والسنه والنفل المسحب والسنة والنفل وهذا مرادهم ان المندوب له اسماء يعني ليس محصورا في هذا اللفظ وإنما له أسماء متعددة كلها تتفق على هذا القدر المشترك وهو ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك وذكر في مختصر التحرير أنه يسمى سنة يعني المندوب يطلق عليه أنه سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا وقربه ومرغبا فيه واحسانا هذه كلها ألفاظ روعية فيها المعنى اللغوي وأما من جهة الصلاح فمصدقها شيء واحد وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم أو إن شيء تقول ما يقتضي الثواب على الفعل لا على الترك لا على الترك وهذا هو الأفصح أن هذه الألفاظ كلها مترادفة وكثير من أرباب المتأخرين المذاهب المتأخرين يجعلون فروقا بين بعض هذه الأسماء وكلها فروق فيها تكلف وفيها كثير من المخالفات للشرع الأصل فحينئذ نقول لا يقيد المندوب بمعنى يفترق به عن السنة ولا يقيد تقيد السنة بمعنى يفترق عن المستحب وهل مجرة لماذا؟ لأن المسألة عندهم الصلاح, الصلاح. فإذا اتفقوا على الأصل وهو أن مطلوب الفعل لا على وجه الجزم وهو مقتضى الثواب وعلى الفعل لا العقاب على الترك وهذا القدر كله مشترك بين مدلول هذه الأسماء فحينئذ نحكم بأنها مترادفة وجعل أي قيد يزيد على بعض هذه الأسماء حينئذ يكون تقييدا لهذا الحد والأصل فيه أنه مطلق ولا يزاد عليه إلا ما قد ذكره الأصليون أنفسهم فنقول المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم سواء أظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة سواء أسره في بيته سواء داوم عليه سواء ذكر ثوابا محددا سواء ذكر ثوابا غير محدد سواء رغب فيه على المنبر سواء رغب فيه بعض الصحابة نقول هذا القدر كله لا يجعلنا أن أو هذه الصفات التي ذكرت لا تجعلنا نجعل لكل معنى من هذه المعالم الصلاح خاص لأن الأصل تقليل للصلاحات هذا الأصل عندهم كلما أمكن أن لا يوزع ويشتت في الصلاح فهو اولى. وعليه نقول هذه الأسماء كلها مترادفة في الاصلاح وكل ما فرق من المالكية والحنابل والشافعية فنقول هذا تفريق يعتبر من جهة الاصلاح وأما المعنى الأصلي عند كثير من المتقدمين من الاصوليين فهي مترادفة ولذلك نقل بعضهم عن بعض الأئمة متأخرين أنهم حكموا بأن هذه التفريق في هذه الاصلاحات أمر محدث يعني بدعه فحينئذ نقول العصر الترادف ولا نعدل عنه فضيلة والندب والذي السحب ترادفت ثم التطوع تخيب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي والأمر بالأعلم بالثواب فيه نبي الرسل وصوابه وسنة ما أحمد قد وضب عليه والظهور فيه وجه هذه كل الصلاحة التفريقات لا دليل عليها وسنة ما أحمد قد وضب عليه الصلاه والسلام والظهور فيه وجبه يعني السنة يختص عند بعض المالكيه المتأخرين بما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة طيب والوتر سنة وليس ليس بسنة نقول سنة أولى لا والأصل فيه عدم الظهور إذن عن هذا الحادة وهذا التفرقاء نقول خرج كثير من السنن التي حكاها كثير من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في بيته فنقول ما فعله عند النوم ولم يأمر به نقول هذا ليس من السنة وإنما يسمى نفلا. هذا تفرقة لا أصل لها. إحنا إذن كل ما يذكر نقول هذا لا أصل له. والنذب والسنة والتطوع والمستحب ها. بعضنا قد نوى والخلف لفظي. يعني ما اختلافهم ذكرهم مصالح خاصة قالوا الخلف لفظي. خلف لفظي يعني لا ينبني ثمر عن هذا الاختلاف. إذا لا داعي لأن نقيد كل معلم بمنصالح خاص جن تكون الصورة واضحة. لذلك قال هنا وبمعناه يعني في معنى المندوب السابق ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب العقاب على الترك المستحب اذن المندوب يسمى مستحبه لماذا مستحبه هذا اسم مفعول من استحب يستحب فهو مستحاب يعني بمعنى ان الشرع احبه والاصل هل الشرع احب المندوب فقط دون الواجب اذا قلنا المستحب من المحبه بمعنى أن الشرع أحبه والواجب هو أشد حبه أنا أقول أحب أشد حبا من أو أشد محبة من المندوب لماذا؟ لأنه آكد ما طلب الشارع فعله طلبا جازم وأما المندوب فليس بجازم ولذلك الواجب منه ما هو معين إذن وبمعناه المستحب يعني المستحب يأتي دالا على أو يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترى بعض المتأخرين كالحنابلة يفرق بين السنة والمستحاب يقول ما ثبت بدليل فهو سنة وما ثبت بتعليل فهو مستحاب يقول هذا أيضا لا أصل له والأصل عدم التفرق ولذلك يقول يستحب دخول الخلائق أو يستحب عند دخول الخلائق قول بسم الله طيب هذا بدليل أو بتعليل بدليل، فكيف يعبر عنه بالاستحباب وهم قد نصوا على أن الاستحباب عند كثير من أرباب المتون الفقهيه بمعنى ما ثبت بتعليل لا بدليل على كل الأمر فيه كثير من التناقضات وبمعناه المستحب والسنة يعني السنة هي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ما طلب الشارع فعله طلبا جازما أو شيء تقول ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على هذا عند الأصوريين عند الأصوريين يطلق السنة مرادا به المندوب ولها إطلاق آخر عندهم أيضا سيأتينا مبحث في موضعه ثم قال وهي الطريقة لما ذكر السنة أنها تعني بمعنى المندوب قال وهي الطريقة يعني وهي لغة السنة لغة الطريقة والسيرة ولذلك يقال السنة كما قال بعضهم السيرة حميدة كانت أو ذميمة السيرة حميدة كانت أو ذميمة. قال لبيد من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها ولكل قوم سنة وإمامها. يعني طريقة ولها إمام. ولذلك يأتي من القرآن سنة الله أي طريقة الله جل وعلا في المكذبين لرسله. إذا الطريقة والسيرة هو معنى السنة في الصلاح. في اللغة في اللغة قال لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط وهذا ليس الإختصاص على هذا الإطلاق وإنما نقول السنة تطلق ويراد بها ما يقابل الواجب يعني لها إطلاقات ثلاث تطلق السنة ويراد بها ما يقابل الواجب وهو الذي ذكره هنا أنه بمعنى المندوب يعني ما يقتضي الثواب على الفعل للإقاب على الترك وتطلق السنه فيما يقابل القران ولذلك نقول السنه هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله و وتقرير اقواله وتقريرات اقواله وافعاله وتقريرات هذه مقابله للقران وتسمى السنه ولذلك نقول أدلة الفقه اربعه الكتاب والسنه ما المراد بالسنه هنا ما يراد ما يقابل الواجب نقول لا ما يقابل القرآن وهي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته السنة تطلق إطلاقا ثالثا عند كبار الأئمة وخاصة في باب المعتقد فيما يقابل البدعة فيما يقابل البدعة كل ما وافق القرآن والحديث ويدخل فيه عمل الصحابة مطلقا فهذا يسمى سنة, سنة. لذلك جاءت كتب السنة عند الأئمة ويذكرون فيها الاعتقاد واصول اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه وهنا اهل السنه والجماعه من السنة، بالسنه ها؟ ما يقابل البدعه هذا على قول ما يقابل البدعه إذا تطلق السنه ويراد بها واحد من هذه الاطلاقات الثلاث ما يقابل الواجب ما يقابل القران ما يقابل البدعه هنا قال لكن تختص بما فعل للمتابعه فقط لكن اي هذا حرف الصدراكي سدرك الصدراك مما سبق إذا كانت السنة تأتي مرادفة للمندوب فيما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز إلا أنها تختص أي لفظ السنة تختلف عن المندوب في إطلاق ذكر اطلاقا واحدا فقط وهو أنها تختص بما فعل للمتابعة فقط للمتابعة فقط يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا سواء كان واجبا أو مستحبا ولذلك جاء قول انس رضي الله تعالى عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا هذا واجب عبر عنه من السنة قال الصحابي من السنة وإذا قال الصحابي من السنة فله حكم الرفع ليس مرفوعا حقيقة وإنما هو له حكم الرفع وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابه فإذا قال الصحابي من السنة فيحمل على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك إذا قال أمرنا ونهينا وليعطى حكم الرفع في الصواب من السنة من صحابه كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده او عن إضافة العراء هذا سيأتينا إن شاء الله مبحث في السنة إذا نقول ما فعل للمتابعة فقط مرادا به متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعبر عنه بالتأسي لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة فعل من التأسي قال بعض الأصوليين في تحديد مفهوم التأسي أن تفعل كما فعل لاجل أنه فعل وأن تترك كما ترك لاجل أنه ترك هذا مهم أن تفعل كما فعل لا تقول هل هذا فعلوا على جهة الوجوب؟ وهل هو واجب عيني أو واجب كفاي؟ هل هذا على جهة الاستحباب أو لا؟ هل تركه هذا على جهة التحريم أو الكره لا، ما دام أنه بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل ففعل، وهذا هو الأصل في المسلم، وهذا هو الأصل على جهة خصوص طالب العلم. وإلا ما فائدة العلم؟ ما فائدة العلم إذا كان طالب العلم يتعلم من أجل أن يقول هذا واجب؟ إذن إذا تركته واثا والسنة رحم الله السنة. فيترك ويتساهل في سنة من أجل أنه علم هذه المصطلحات نقول هذه المصطلحات فائدتها عند التعارض إذا تعارض على المكلف على المسلم على طالب العلم بعض الأمور فأيهما يقدم حينئذ يريد السؤال هل أقدم هذا على ذات هل أترك هذا هل هذا قابل للتأجيل هل هذا كذا أن يترتب على تركه شيء مؤخذ حينئذ تأتي هذه الصلاحات نقول هذا سنة تركه لا يعاقب عليه هذا واجب اما الاصل أما الأصل أن تفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام لأجل أنه فعل فقط لا لكونه واجبا لأجل أنه فعل وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك ذكرها الفتوح في مختصر التحليم هذا الضابط في هنا قال بما فعل للمتابعة فقط واجبا كان الفعل أو لا ولذلك جاء في الحديث هناك عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين من بعدي بسنتي مطلقة يشمل الدين كلها ولذلك هذا الإطلاق بما يقابل البدع ذكره بعضهم والنفل وبمعناه المستحب والسنة والنفل إذن النفل يكون بمعنى المندوب هذه الألفاظ كلها مترادفه وبعضهم يخص النفل بما بمعنى خاص به وليس بتفريق السدين والنفل وهو زيادة على الواجب النفل في اللغة الزيادة مطلق الزيادة كل زيادة فهي نفل فهي نفل وفي الصلاح قال وهو نفل النفل زيادة على الواجب أي النفل يطلق على العبادات التي يبتدئها العبد زيادة على الواجب ما ليس بواجب فهو فهو نفل مثل ماذا ها قيام الليل نفل او لا نفل الرواتب نفل او لا نفل كل ما زاد عن الواجب او على الواجب فهو نفل وبعضهم يجعل من هذا قوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافله لك نافله لك وبعضهم يقول لا ليس المراد هذا لماذا لأن النافلة في هذه الايه لو كان المراد بها المراد للمستحب والمنذوب لما قال لك هذا تخصيص كذلك لأن قيام الليل هذا نافلة مستحب للكل وهنا ورد التخصيص لذلك استدل بعضهم بهذه الآية على وجوب القيام على النبي صلى الله عليه وسلم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذا ما يزاد على الواجب كل ما زاد على الواجب فهو نافلة فهو نافلة ثم قال وقد سمى القاضي ما لا يتميز هذه مسألة أخرى إذا عرفنا أن المندوب الآن حده ما يقضي الثواب على الفعل للعقاب على التركي وله أسماء كلها مترادفة كلها بمعنى واحد يقتضي الثواب على الفعل وللاقاب على على الترك يريد السؤال هل المندوب مكلف به نقول الصواب نعم صواب نعم أنه حكم تكليفي ولذلك ذكره المصنفون في احكام التكليفيه في الاحكام التكليفية. وإن كان كثير من الاصوليين لا يرون أن المندوب حكما تكليفيا وليس مندوب نطرهم في الاصح مكلفا هكذا قال أصحوه ليس مندوب وكرهم في الأصح مكلفا إذا ليس بحكم تكليفي وإذا لم يكن حكما تكليفي إذا لماذا يذكر في هذا الموضع والأصح أنه حكم تكليفي لماذا لأن فيه معنى التكليف اللغوي التكليف في اللغة ما هو في اللغة ما فيه كلفة ومشق ليس فيه إلزام ولا طلب التكليف في اللغة ما فيه ها؟ كلفة ومشقة ما فيه كلفة ومشقة إذا قلت حد التكليف في الصلاح طلب ما فيه كلفة ومشقة حينئذ ثبت بالحس أن المندوب فيه كلفة ومشقة فإذا ثبتت المشقة في المندوب فحينئذ نحكم عليه بأنه حكم التكليف ولذلك قيل وهو تكليف اي المندوب اذ معناه طلب ما فيه كلفة بل نص بعضهم انه قد يكون اشق من الواجب وهذا مدرك بالحس قد يكون المندوب اشق من من الواجب الصيام في الصيف هل هو كالصيام في الشتاء ايهما اشق الصيف قد يكون صوم رمضان وهو واجب في الشتاء فقد يتنفل ويتطوع المكلف بصيام في الصيف أيهما أشق الثاني لا شك لا شك أن الصيام التطوع في الصيف أشد مشقة على المكلف من الصيام في الشتاء ولو كان فرضا ولو كان صوم رمضان حينئذ ثبتت المشقة في المندوب فإذا ثبتت المشقة حينئذ نحكم عليه بأنه حكم حكم تكليفي قال بعضهم السواك ليس فيه مشقة اليس كذلك وقول سبحان الله ليس فيه مشقة نقول كذلك الواجب بعضه ليس فيه مشقة كذلك الواجب بعض أفراده ليس فيه مشقة إذن انتفاء المشقة عن الواجب وهو تكليف بالإجماع لا يلزم منه ارتفاع الحكم التكليفي عنه أو, أنه أو وصفه بأنه حكم تكليفي الواجب نقول بالواقع في الأصل أنه إلزام ما طلب ما فيه كلفة ومشقة هذا في الواجب لكن قد يكون بعض أحد الواجب ليس فيه مشقة فإذا انتفت المشقة عن بعض أحد الواجب لا يلزم منه أن يرتفع الحكم التكليف من جهة الوصف عن الواجب نقول كذلك المندوب وجود المشقة هو الأصل فيه وكون بعض المندوبات لا مشقة فيه لا يلزم منه أن يرتفع الوصف بأنه حكم تكليفي ولذلك عبر الزركة في تصنيف المسامح قال المراد بالمندوب المشقة وجود المشقة جنس المشقة وإذا كان جنس المشقة حينئذ تصدق ببعض الأفراد دون بعض وكذلك الواجب الإنسان قد يقوم يصلي اربع ركعات وقد لا يجد فيها مشقة بس قد يصوم رمضان كاملا ولا يوجد فيه مشقة والحج كذلك قد لا يرد فيه مشقة فحينئذ نقول انتفاع المشقة عن الواجب لا يلزم منه أن لا يكون حكما تكليفيا، بل الأصل فيه أن فيه مشقة والأصل في المندوب أن فيه جنس المشقة كما هي في الواجب فعدم وجودها أو رفعها في بعض الأفراد كالسواك والتسبيح والتهليل نقول لا يلزم منه أن لا يكون المندوب حكما تكليفيا. وبعضهم يرى أن فيه تكليفا ومشقة من جهة ماذا؟ من جهة أن صاحب القلب الحي إذا فاته ثواب المندوب تحسر وتقطع قلبه الما لفوات هذا الثواب إذا فيه مشقة أو لا؟ فيه مشقة لأن المسلم لا يرضى أن يفوته هذا الخير العظيم كثير من المندوبات بل قد تكون أكثر من الواجبات وفيها من الثواب والخير العظيم الذي يعود على القلب بالانشراح والخشوع الى اخره لا يرضى بفوات هذا الثواب الا من عنده نقص في في ايمان وخاصه المضطريط ولذلك الإمام احمد يقول لا تقبل شهاده تالك الوتر, الوتر لماذا لا لكونه واجبا علل اصحابه بان الوتر لكثره الاحاديث الداله على اهميته حتى قال ابو حنيفه بوجوبه عليه رحمه الله قال بوجوبه لا يترك ويعتاد هذا ترك هذه السنه الا من كان في قلبه مرض ولذلك لا يعتاد ترك السنن الا من كان في قلبه مرض وخاصة اذا كان من طلاب العلم هذا لا تقبل شهادته كما قال الامام احمد لماذا لانه لا لا يترك هذا الفضل العظيم الا رغبة عنه وهذا قد يكون فيه خفه بالسواب هذا الاول انه تكليف وهو مأمور به حقيقة اختلف هل المندوب مأمور به أو لا نقول نعم الأصح أنه من مأمور به حقيقة لا مجازا. بدليل ماذا بدليل أنه داخل في حد الأمر الأمر سيأتينا أنه اللفظ الدال على الطلب لفظ دال على طلب والأمر لفظ دال على طلب لو قال افعل ومراد بها الند وأشهدوا ذوي يعدل ها واشهد اذا تبايعت نقول هذا اشهد دال على طلب ومراد به الندب ليس واجبا اذا هو داخل في قوله اللفظ الدال على طلب كما ان قوله واقيم الصلاه داخل في قوله اللفظ الدال على طلب اذا سواء الندب او المندوب والواجب في حد واحد في حد واحد ولانقسام الأمر إليهما شاع عند الفقهاء أنهم قالوا الأمر قسمان أمر إيجاب وأمر استحباب يعني أمر جازم وأمر غير غير جازم وهذا شاع وعليه الاعتماد عند الفقهاء والاصوليين ولذلك قال عمر بن العاص أمرتك لمعاوية أمرتك امرا جازما أمرتك امرا جازما إذا قيد الأمر بماذا بالجزم ترازا من الأمر غير الجزم فهذا التقييد دل على أن الأمر نوعان جازم وغير جازم إذا أطلق على غير الجازم وهو المندوب أمر والأصل في الإطلاق الحقيقة أمرتك أمرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشمي كذلك هو مستدعى ومطلوب وذكرناه وايضا أطلق عليه في الكتاب أنه أمر قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إن الله يأمر هذا أمر بالعدل وكله واجب والاحسان والإحسان منه واجب ومنه السحاب إذن الإحسان مأمور به بقوله يأمر ومن الإحسان ما هو مندوب إذا المندوب مأمور به وإتاء ذي القربة إيتاء ذا القربة ليس كله واجب بل بعضه واجب وبعضه مستحب وهو داخل في مفهوم قوله يأمر إذا إيتاء ذا القربة مأمور به وإيتاء ذا القربة المندوب مأمور به كما أن الواجب مأمور به إذا أطلق لفظ الأمر في الشرق في الكتاب على ماذا؟ على المندوب والأصل الحقيقة يعني لا نقول مجاز يعني من ينفي يقول إطلاق لفظ امر على المندوب مجاز وليس بحقيقة. نحن نقول لها حقيقة بدليل هذه الآية أن الله عز وجل يأمره. فحينئذ نقول الأصل حمل اللفظ على الحقيقة ولا يعدل عنه إلى المجاز إلا بثبت ولا ثبت. يعني إلا بدليل قرينه ولا ولا دليل ولا قرينه وحيثما السحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب الحصر وحيثما السحال الأصل المراد بالأصل هو الحقيقة. وحيث مس حال حمل اللفظ على حقيقته انتقل إلى المجاز حينئذ نقول انتقل لمجاز وبهذه القرينه أو بهذا التقييد أو بهذا القاعدة نرد تعويلات الصفات فنقول حمل الصفات على ظاهرها لا يستحيل ولا نحتاج نبطل المجاز من أجل أن نثبت الصفات على ظاهرها ونقول أجمع أهل المجاز كلهم قاطبة من أهل البيان والأصوليين وغيرهم على أنه لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بقرينة وثبت فحينئذ الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته على ظاهره فإذا استحال ولم يمكن حمله على ظاهره لابد من قرينة حتى نقول هذا هو مجاز ونقول آيات الصفات كلها لا يستحيل حملها على ظاهرها والقرينة التي جعلوها ليستحال العقلية قرينه فاسدة باطلة تدل على فساد عقولهم ولا نحتاج أن نقول نبطل المجاز من أجل أن نبطل قاعدة التحريف والتأويل عند الأشاعرة وغيرهم إذا هو مأمور به في قول تعالى إن الله يأمر بالعجل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإطلاق الأمر عليه في الكتاب أو السنة إطلاق حقيقي إطلاق حقيقي ايضا لأنه طاعة المأمور به طاعة أليس كذلك وكل طاعة مأمور بها قل أطيع الله أطيع مأمور بالطاعة إذن المندوب طاعه وهذا بالاجماع وكل طاعة مأمور بها لأن الطاعة ضد المعصية المعصية ما هي مخالفة المأمور الطاعة ما هي امتثال المأمور إذا المندوب طاعة فينتج أن المندوب مأمور به هذا قياس عند المناطق المندوب طاعة مقدمة صورة وهذه بالاجماع وكل طاعة مأمور بها ولها وجهة من جهة الدليل قل أطيع الله وأطيع الرسول هذا أمر والمأمور به الطاعة من جهة أخرى أن الطاعة ضد المعصية والمعصية مخالفة الأمر والطاعة امتثال الأمر حينئذ ينتج أن المندوب مأمور به وهذا هو الحق أما قول الصيوط ليس مندوب وكور في الأصح مكلمة نقول هذا قول مرجوح ولو قال به جماهير الأصولين فإذا ثبت الدليل من كتاب والسنة والنظر الصحيح نقول به ولا ولا نبالي ثم قال وقد القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز وخالفه أبو الخطاب ثم قال والفضيلة والأفضل كالمندوب يري السؤال بعد هذا أو قبل الشروع في هذه المسألة هل للمندوب صيغ تدل عليه من أين نأخذ المندوب عرفنا أن الواجب ناخذه من صيغة فعال أو الفعل المضارع المقرون بالله ونحو ذلك اسم المصدر إلى آخرين والمندوب متى نقول هذا مندوب وهذا واجب نقول هذا واجب إذا دل عليه دليل مما ذكرناه بالأمس من صيغ الواجب أما المندوب فالأكثر والأشهر أنه يأتي بصيغة إفعال إذا دلت قرينه على عدم إرادة الوجوب منها الأصل في فعال ما هو الوجوب حكي الاجماع عليه وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للنجم او المطلوب وقيل للوجوب امر الرب وامر من ارسله للنجم بصيغه افعل فالوجوب حققا حيث القرينه انتفت واطلقا ل مع دليل دلناه شرعا على اباحه بالفعل او نجم فعلا نسيتم الله إذا نقول الأصل في أنه للوجوب إذا دلت قرينه صرفته عن الوجوب إلى الندب إذا مدلول الندب يكون بصيغة إفعال إذا اخترنت به قرينة تدل على عدم الوجوب وأشهد إذا تبايعت أشهد هذا صيغة إفعال والأصل فيه أنه للوجوب لكن نقول هنا للندب لوجود قرينة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد وأشهدوا إذا تبايعتم إذن باع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد وفعله عليه الصلاة والسلام حجة أو لا نقل حجه وهو دليل شارعي فحينئذ صار قرينة صار فلي الوجود وكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا كاتبوه رقاء إن علمتم فيهم خيرا إذن بهذا القيد من كان عنده عبد رقيق وفيه خير للإسلام والمسلمين قال كاتبوهم وهو أمر والأمر للوجوب إذا يجب المكاتبة تجب المكاتبه لكن هل كل الصحابة كاتب الجواب لا بعض الصحابة عندهم من فيه خير الإسلام والمسلمين وأبقى الرقيق عنده رقيقا فلم يكاتب فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابة لا يعتبر صارفا إلا عندما من يجعل فعل الصحابة حجة وهنا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا فهو الحج عليه الصلاه والسلام فاقرهم يعني سكت عما هم عليه فصار تقرير النبي صلى الله عليه وسلم صارفا للقري صار تقرير النبي صلى الله عليه وسلم قرين صارفا للوجوب في قوله فكاتبوه هذا صيغه افعل كذلك لو صرح بالسنيه وسننت لكم قيامه هذا سنه او واجب سنه وسننت لكم قيامه نقول هذا سنة كذلك إذا صرح بالافضاليه بالافضاليه ومن اغتسل فالغسل افضل دل على أنه مستحب وليس وليس بواجب كذلك لو جاء بصيغه الترغيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبليله لو راجعتيه لو راجعتيه هذا ليس فيه وجوب ليس فيه وجوب انما هو من صيغ الندم. ولكن أشهرها الأول. اشهرها الأول وأما التفريق عند بعضهم أن ما كان في العبادات فهو للوجوه وما كان في الآداب أو المعاملات فهو للندم فهذا التفريق لا دليل عليه فهذا تفريق لا دليل عليه وهذا شاء عند كثير من الفقهاء المتأخرين ما كان لن... ما كان في الآداب بصيغة فعل فهو ماذا؟ فهو للاستحباب وكذلك في النهي قالوا ما كان في الآداب فهو لي الكراهه وصاب أنه ليس ليس عليه دليل قال وقد سمى القاضي أبو يعلى وإذا أطلق القاضي المراد به أبو يعنى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن فرّاه الحنبلي وقد سمى القاضي أبو يعنى ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا عرفنا أن النفلة يطلق ويراد به المندوب، وهو الزيادة على الواجب، وهو الزيادة على الواجب. نخلص من هذا أن النفل قسمان أن النفلة قسمان نخلص من هذا أن النفلة قسماء أن الزائد على النف أن الزائد على الواجب قسمان النفلة الذي بالمعنى الصلاح عندهم، وهو الزائد على الواجب قسمان قسم متميز بذاته، منفصل. متميز بذاته زيادة متميزة منفصلة بذاتها عن الواجب كسرنا الرواتب بالنسبة للفرائض نقول سنة المغرب منفصل عن الفريضة هي نفل وزيادة على الواجب أليس كذلك هذه منفصلة ولا إشكال فيها وبالإجماع أنها نفل ندب مستحب لا خلاف فيها لم يقل أحد بوجوبها النوع الثاني نقول زيادة غير متميزة زيادة غير متميزة بمعنى أنها غير منفصلة بذاتها غير مستقلة وإنما وردت مع واجب ولا يتميز عن الواجب مثل له بالطمأنين في الركوع والسجود ما حكم الطمأنينة واجب ركن في الصلاة فإذا ركع مقدار تسبيحة واحدة قد أتى بالواجب لو زاد إلى عشر يسبح إلى عشر ما زاد على الواجب على الركن ما حكمه نقول هذا أولا نفل أو لا نفل زيادة على الواجب هو اتى بالواجب ركع فاتى بالواجب لو سبح مرة واحدة ثم رفع أتى بالواجب ولا اشكال لكنه زاد على الواجب زاد على على الواجب هل هذه الزيادة متميزة منفصلة بذاتها كالسنن الرواتب مع الفريضه الجواب لا الزيادة على الواجب فيما هو صورته كالطمأنين هذه مختلف فيها بين الاصوليين هل هي واجبة أم ندب الأئمة الأربعة لأنها ندب وليست بواجبة لماذا ندب وليست بواجبة؟ لأنها جائزة الترك يجوز أن يترك الزيادة يأتي بتسبيحة واحدة ثم يقول اذا ترك التسبيح الثاني والثالث والعاشرة ولو كانت واجبة لما جاز تركها والمندوب هو الذي يجوز تركه فحينئذ عند الأعمى الأربعة أن ما زاد على أقل الواجب من الطمأنينة في الركوع والسجود قالوا هذا ماذا؟ هذا ندبون هذا ندبون ما لا يتميز من ذلك كطمعنية في الركوع والسجود واجب. هذا عند القاضي أبي يعلى. عند القاضي أبي يعلى سما ما زاد على الواجب مما لا يتميز بذاته وينفصل عنه بذاته سماه واجبا. سماه واجبا. واختلف في تفسير كلامه. هل مراده أن الكل واجب؟ لانه امتثال للمأمور فصار واجبا كما هو قول بعض الشافعية والكرخي ام أن مراده أنه مندوب إلا أن ثوابه ثواب الواجب على قولين في تفسير كلام القاضي هنا قال بمعنى أراد لان ثم إشكالا في كلام القاضي قال بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز لانه في ذاته واجب لا بل هو مندوب لكن الثواب ثواب الواجب فرق بين أن يقال مندوب يثاب ثواب المندوب وبين أن يقال مندوب يثاب ثواب الواجب أيهما أكثر ثواب المندوب أو الواجب الواجب ما الدليل؟ نعم احسنت هو هذا الدليل إذا نقول ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب القاضي أبو يعلى رأى أن هذا الواجب لا يتميز الذي هو أقل ما يصدق على أنه واجب لا يتميز عن النفل الزائد عليه فحكم أن الكل يثاب ثواب الواجب واضح هذا؟ وخالفه أبو الخطاب خالف شيخه أبو الخطاب تلميذ القاضي هذا لا بعث. وخالفه أبو الخطاب أي خالف شيخه أبا يعلى فقال إن هذه الزياده ندب كما هو قول الأئمة الأربعة فيترتب عليها أنه يثاب ثواب الندب. أنه يثاب ثواب الندب. إذا الخلاصة نقول ما زاد على النفل ما زاد على الواجب النفل الزائد على الواجب قسمان مستقل بذاته وهو ندب بالإجماع كالسنن الرواتب مع الفراير يعني منفصل بذاته النوع الثاني ما لا يتميز من ذلك لا ينفصل عنه بل هو معه. فحينئذ اختلف الأصوليون الجماهير على أن ما زاد على أقل الواجب فهو ندب ويثاب عليه ثواب الندب عند الكرخ وبعض الشافعية أنه واجب لأنه امتثال لواجب فصار الكل واجبا فيثاب عليه ثواب الواجب مع الحكم على المحكوم عليه بأنه واجب توجيه القاضي أبي علاه أنه ليس بواجب وإنما الثواب ثواب الواجب وعليه في الحقيقة ثلاثة أقوال فيما لا يتميز واجب يثاب عليه ثواب الواجب ندب يثاب عليه ثواب الندب ندب يثاب عليه ثواب الواجب وهو قول القاضي أبي علاه واضح هذه المسألة؟ نعم, نعم. ثم قال والفضيلة والأفضل كالمندوب يعني مما يصدق على ما يقتضي الثواب على الفعل للعقاب على الترك الفضيلة والأفضل كالمندوب في المعنى والحكم يعني في الحقيقة والحكم والقاعدة نقول الأصح في هذا حتى لا يلتبس على طالب العلم أن كل ما ذكر من الأسماء المتعلقة بالمندوب كلها مترادف وحينئذ لا تشتغل او تشغل نفسك بما ذكره كثير من الاصوليين بجانب التفرقه بين تلك المصطلحات لان فهما فيه نوع صعوبه الاحناف عندهم عشرات المصطلحات بالتفرقه بين المندوبات وكذلك الشافعيه والمالكيه والحنائي الاخره فتضبط ماذا فقل كلها مترادفه والح قلبك من البداية نعم حرام معنا ووطد الواجب ما يحاقب عن ذنب يمتد على الدقه لدان يستقيم قول السيد واجبي العين واجبا وحراما بالدار في صحن واثيني وعند صححنا النهي اتماميا يرجع الى ذاته النيعه ويضاف واجب فجوبا او الى نفسه قصرا في صدر وحيد وامان السرعه المواقيت ثم ما هو الدين الذي اذا ويندا وينشد القسم هي عن نفس هذه الصراعه فإذا تضاربا عدا الى أحد منهما في الخليط يريد ان يصل فيه جامع بين في قال ومحذور القسم الثالث من أقسام الأحكام التكلفية ما يسمى بالمحظور المحظور وهو اسم مفعول من الحظر وسبق أن هذه كلها التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى إنما هي أوصاف لفعل المكلف وليست هي الأحكام التكلفية إذن المحظور من حيث وصفه من حيث تعلقه بفعل المكلف ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه المحظور اسم مفعول من الحظر ماخوذ من من الحظر فسمي الفعل بالحكم المتعلق به إذن الحظر المراد به في اللغة الممنوع الحظر المنع والمحظور الممنوع ولذلك قال هنا وهو لغه الممنوع يعني بمعنى اسم المفعول وهو لغه الممنوع والحرام بمعناه يعني بمعنى المنع بمعنى المنع أو بمعنى المحظور لا اشكال اما نكون بمعنى المنع أو بمعنى المحظور إذا كل منهما الحظر يفسر في اللغة بالمن والحرام يفسر في اللغة بالمن ولذلك جاء في وحرام على قريته وحرمنا عليه المراضيع كلها بمعنى المنع جاء لك لتصرعني فقلت لها قصري إني مرء صرعي عليك حرام أي ممنوع ومنهم قول الناس الآن بعضهم بعض حرام عليك بعضهم يقول كيف تحرم ما لا يحرمه الله في ظني أن المراد به المنع حرام عليك كذا لا يقصد به الشر ولذلك يتوسع في هذه كلمة لأنها موافقة للغة إذن محظور وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه يعني بمعنى المحظور بمعنى الحضر أو بمعنى الممنوع قال وهو ضد الواجب وهو ضد الواجب الحرام ضد الواجب والاصل في الحقيقة أن الحرام ليس بضد الواجب وإنما هو ضد الحلال ولذلك تقول هذا حرام وهذا حلال كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا الsinetكم الكذبه هذا حرام وهذا حلال اذا في الشر أن الحرام يقابل الحلال ولذلك جاء في الحديث ايضا إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات بينهما أمور مشتبهات يعني ليست بحلال خالصة وليست بحرام خالصة ومن هنا من الفقه أن يعطى هذا المشتبه حكم الكراحة كالحكم اللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراحة وما فيه اشتباه للكراهه التمر. لماذا لانه ليس بحلال خالص وليس بحرام خالص فلا يعطى حكم الاذن المطلق كالوجوب والندل ولا يعطى المنع مطلقا كالتحريم انما يعطى درجه وسطى وهو الكراهه وهو كراهه وهذا من الفقهين اذا نقول الحرام ضد الواجب في الاصل ليس بضد الواجب وإنما جعله الاصوليون ضد الواجب باعتبار تقسيم احكام التكليف باعتبار تقسيم احكام التكليف لماذا لأنك إذا قلت الواجب ما يثاب على فعله امتثالا ولا ويعاقب على تركه اعكسه تقول الحرام ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله إذن هو ضده او لا ضده معي نقول الحرام ضد الواجب من أي حيثية لا من حيثية الشرع أنه في الشرع كذا بل الحرام ضد الحلال طيب لماذا إذا كان الشر يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين إذن جعل الحلال والحرام متقابلين. لماذا جعل الاصوليون وهم يبحثون في الأدلة يبحثون في الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية لماذا جعلوا الواجب الحرام ضد الواجب تقول من حيث تقسيم الأحكام التكلفية لأنهم حكموا أن الواجب ما يثاب على فعله والحرام يثاب على تركه الواجب يعاقب على تركه والحرام يعاقب على فإذا هما ضدان من هذه الحيثية هما ضدان فلا إشكال ولا اعتراض حينئذ على الأصوليين والحرام بمعناه وهو ضد الواجب قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه ما جنسه يعني اسم موصول بمعنى الذي وهو جنس يشمل جميع الأحكام التكنفية يعاقب من العقوبة ومضى معناها على فعله إذا فعله حينئذ استحق العقوبة وترتبت العقوبة ويعاقب على الأصل الأصل أنه يعاقب وأما طرو العفو حينئذ لا يرد نقضا لهذا الرسم ما يعاقب على فعله ما يعاقب على, على فعله إذن إذا فعل المحظور نقول فاعله يعاقب لكن هذا من حيث الوصف من حيث الوصف يعني لو رأيت انسانا يفعل كبيرة من الكبائر لا تقول هذا يعاقب تنزل الوصف على الشخص لا وانما تقول من فعل الزنا يعاقب هذا الاصل اليس كذلك اما الاشخاص فلا تنزل عليهم الاحكام لا تنزل عليهم الاحكام ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه إن تركه ترتب عليه الثواب وإن فعله ترتب عليه العقاب لكن يقيد قوله ويثاب على تركه امتثالا لأن الثواب في الواجب والحرام وجودا وعدما مترتب على شرقه وشرق الثواب هو وجود النية نية التقرب الى عز وجل ولذلك ذكرنا بالأمس وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط ومثله ترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم ان ترك المحظور ولم ينوي شيئا نقول هذا مسلم من الاثم لماذا؟ لأن الإثم والعقابة مرتب على الفعل وهو لم يفعل حينئذ سقط العقاب لكن الثواب مرتب على ماذا؟ مرتب على أنه ينوي بهذا الترك القرب إلى الله خوفا وعظمة للرب جل وعلا فحينئذ نقول الثواب شرطه نية التقرب إلى الله إن وجدت هذه النية ترتب عليها الثواب إن انتفت انتفى الثواب هذا من حيث الجملة لكن من حيث التفصيل نقول الإطلاق هذا فيه نظر لأن تارك المحرم أو تارك الحرام هذا على أربعة أنحاء أربعة أقسام أولا نقول تارك المحظور أربعة أقسام أولا أن يترك المحظور لأنه لم يطرع على قلبه أصلا ما حدث نفسه بل قد يعيش مدة عمره ولم يعرف معنى الربع أصر ولا يفعله في قرية نائية لا بنوك ولا شركات ولا أسهم ولا أي شيء نقول هذا سليم من ولا ولم يحدث نفسه أصلا بالربا هذا نقول لا ثواب ولا عقاب لا ثواب ولا عقاب لا عقاب لماذا؟ لأنه لم يفعل الربع والعقاب مرتب على ماذا؟ على وجود الفعل وهو الربا لا ثواب لفقد شرط الثواب وهو نية التقرب لأنه لم يخطر بباله أصلا هذا النوع الأول لتارك المحظور النوع الثاني أن يكون تركه له مخافة وتعظيما لله وهذه نسعى نحاول نسعى ان نكون من اهل هذه المرتبة تركه مخافة وتعظيما لله فهذا يثاب لماذا لوجود شرط الثواب وهو نية التقرب الى الله عز وجل ولذلك جاء في الحديث صحيح أن من هم بالسيئة فلم يعملها كتب الله له ذلك حسنة كاملة جاء في الحديث لأنه تركها من جرائي أي من أجل إذا كتب الهم بالسيئة حسنة إذا اثيب على الترك لماذا لأنه تركها قال جل وعلا من جرائي أي من اجل فوجد شرط الثواب وهو نيه التقرب الى الله عز وجل هذا الثاني الثالث أن يتركه عاجزا عنه أن يتركه عاجزا عنه يعجز عنه دون القيام بفعله يعني ما نوى أن يفعل وإنما هم بقلبه أن يتركه عاجزا عنه دون القيام بفعله فهذا لم يهم بالفعل اصلا يعني يقول كمن يرى مالا مع شخص ما ينوي في قلبه أنه لو وجد له مال لفعل وفعل من المعاصي والمكاره. هل فعل؟ لم يفعل نوى؟ نعم نوى هذا يعاقب عقاب نية الفاعل ولذلك جاء في الحديث فهما في الوزر سواء لو ان لي مالا مثل فلان لفعلت وفعل فهما في الوزر سواء هو ما فعل لكنه نوى لكنه في العقاب عدلا يعاقب عقاب نيه الفاعل نيه الفاعل لان النيه عمل وقد يعاقب عليها كما ان الظاهر عمل وقد يعاقب عليه اليس كذلك حينئذ لا إشكال يقول كيف يعاقبه مع نقول لا النيه عمل عمل قلب اذن هو فعل مكلف فتعلق به التحريم فحينئذ نقول فهو ما في الوزر سواه مرتب على هذا مع انه لم, لم يعمل الرابع ان يكون تاركا للمحظور عجزا عنه مع فعله الاسباب مع فعله الاسباب فهذا يعاقب عقوبه الفاعل عقوبة الفاعل كمن بذل الأسباب أراد أن يسرق فذهب ليسرق فأعد العدة فإذا وجد الشرطي أمام البنك نقول هذا هم وفعل الأسباب لكنه عجز عجزه معنيته وبذل الأسباب استحق أن يرتب عليه عقاب الفاعل كأنه فعل ذلك ولذلك جاء في الحديث السابق إذا التقى المسلمان إلى قال فالقاتل والمقتول في النار لأنه بذل الأسباب وعجز تحرك حاول أن يقتل لكنه عجز مع بذله الأسباب نقول يعاقب عقاب الفاعل إذا هذه أربعة أحوال فحينئذ قوله ويثاب على تركه امتثالا نقول هذا اطلاقه فيه نظر ويفصل على ما ذكرناه من الأحوال الاربعه قال فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما فلذلك ما هو المشار إليه نعم وهو ضد الواجب لكون الحرام ضد الواجب ترتب عليه ما سيذكره المصنف فلذلك أي لأجل أن الحرام ضد الواجب فلذلك لاجل ان الحرام ضد الواجب قبل ذلك نقول من اسماء الحرام عده اسماء يسمى محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصيه وذنبا وقبيحا وسيئه وفاحشه واثما وحرجا وتحريجا وعقوما كلها اسماء لمسمى واحد وهو ما يعاقب على فعله ويثاب على على تركه. يعاقب على فعله ويثاب على تركه مثالاً. صيغ الحرام متى نحكم على أن هذا الفعل حرام؟ كما حكمنا على الواجب بأنه واجب والمندوب بأنه مندوب لابد من صيغة تدل عليه. لابد من لفظ يدل عليه. الحرام نقول الأصل فيه أنه يدل عليه بصيغ منها وأشهرها وأولها صيغة لا تفعل. لا الناهية الداخل على الفعل المضارع لا تشرك بالله الثاني التصريح بلفظة التحريم وما اشتق منها حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة نقول هذا حرام أو لا ما الذي دل لفظ التحريم صرح به نطق به كما قلنا في الأول لا تشرك نقول الشرك حرام بدليل دخول لا الناهية على فعل مضارع وجزم بها والنهي يقتضي التحريم مطلق النهي يقتضي التحريم ونشأتي في موضعه الثالث التصريح بعدم الحل أو بنفي الحل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا نقول هذا لا يحل يعني يحرم عليكم الأخذ الرابع ان يقال ترتيب العقوبه اذا رتبت العقوبه على الفعل كما هناك اذا رتبت العقوبه على الترك في الواجب حكمنا عليه انه هو انه واجب هنا ترتيب العقوبه على الفعل تجعلنا نحكم عليه بان الفعل محرم والسالق والسالقه ها ايش العقوبه؟ فاقطع اذا ما حكم سرقه من الايه التحريم ما الدليل ما وجه الاستدلال رتب عقوبه والسارق هذا فعل او ترك فعل اذا فعل السارق فلما رتبت العقوبه وهي قطع ايديها على فعل وهو السرقه دل على ان السرقه حرام دل على ان السرقه حرام ثم قال فلذلك اي لاجل ان الحرام ضد الواجب يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجب الحرام بمعنى أنه إذا كان ضدين يستحيل اجتماع الضدين في محل واحد من جهة واحدة هذا مراده هل يمكن تقول زيد قائم جالس في آن واحد في زمن واحد؟ لا لا يمكن لماذا؟ لأن القيامة والجلوس ضدان فلا يمكن أن يكون في الساعة الواحدة في الوقت نفسه قائما جالسا إذا يستحيل كون الشيء الواحد قد اجتمع فيه ضدان كذلك إذا كان الواجب ضدا للحرام لا يمكن أن يكون الشيء الواحد حراما واجبا معصية طاعة هذا من باب التقريب ثم نقول الواحد المراد به الوحدة يعني الاتحاد يعني اتحاد الشيء إذا نقول المراد بالوحده هنا الاتحاد اتحاد الشيء في مكان واحد قال الواحد بالعين والمراد بالعين بالشخص لان الشخص قد يكون واحدا يعني يوصف الفاعل بالوحده وهذا قد يجتمع فيه الثواب والاقاء الحسنات والسيئات وهذا مما يرد به على المعتزله يعني الشخص الواحد الذي هو الادمي الشخص الواحد الذي هو الادمي يجتمع فيه ثواب وعقاب على مذهب أهل السنة والجماعة فيثاب على الحسنات تكتب له ويثاب عليها بشرطها ويعاقب على السيئات إذا مات ولم يتب يع... لا نقول لا نقول يعاقب السيئات نقول أما السيئات إن تاب منها قبل موته فإن قبلت التوبة بشرطها فالحمد لله إن مات ولم يتب فهو تحت المشيئة تحت المشيه ان شاء الرب اخذه وإن شاء فعل هذا مذهب من اهل السنه والجماعة قاضي بخلاف اهل البدع من المعتزله ونحو من الذين ينفون اجتماع الثواب والعقاب في شخص واحد ولذلك عندهم ان من مات على كبيره من غير توبه فهو خالد مخلد في النار اما اهل السنه والجماعة فلا ولا نقول انه في النار مخلد بل أمره للبارئ تحت شيئه الاله النافذه ان شاء عفا عنه وان شاء اخذه بقدر ذنبه والى الجنان يخرج اما تعالى الايمان هذا الفاسق الملي الذي مات على الإسلام وهو مرتكب لكبائر ولم يتم منها نقول امره للبارئ ان شاء عفا عنه وان شاء اخذه اما الجزم بانهم خالد مخلد في النار فهذا مذهب أهل البدعه هذا الواحد بالشخص الآدمي أما الفعل, أما الفعل فقال هنا يستحيل كون الشيء الواحد بالعين قال بالعين احترازا من الشيء الواحد بالجنس فإنه قد يجتمع فيه الحلال والحرام يعني قد يتحد شيئان أو يجتمعان في الجنس البعير والخنزير كما مثل الشيخ الأمين البعير والخنزير ما جنسهما حيوان اذا اجتمعا في جنس واحد نقول الوحده بالجنس لا تنفي اجتماع الواجب والحرام بل قد يجتمعان اذا لا يستحيل اجتماع الواجب والحرام فيما اتحد جنسا فتقول البعير حلال ها والخنزير إذا اجتمع الحلال والحرام أو لا اجتمع فيما اتحد جنسا فيما اتحد جنسا الواحد بالعين احترز به أيضا عن الواحد بالنوع أن يكون الفعل واحدا وله أشخاص هنا حينئذ نقول لا, لا يستحيل اجتماع الحلال والحرام في الواحد بالنوع مثل ماذا السجود السجود هذا نوع أليس كذلك فعل للمكلف له أشخاص وأحاد او لا كيف له أشخاص نعم سجود للصنب وسجود لله إذا قيل أحاد وأشخاص يعني اثنين فصاعدا كل ما له أفراد اثنين فصاعدا صار ها صار نوعا كما نقول الإنسان هذا نوع للحيوان ويدخل تحته الذكر والأنثى والذكر هذا نوع يدخل تحته زيد وعمر وخالد والأنثى نوع يدخل تحته هند وفاطم إلى آخرين فحينئذ نقول السجود هذا نوع ذو أشخاص ذو أحاد لا يمتنع أن يوصف بعض أفراد النوع بالوجوب وبعض أفراد النوع بالتحريم بل بالكفر فإذا سجد لله عز وجل فهو واجب وإذا سجد للصنم فهو حرام بل وكف كذلك أي نعم. فحينئذ نقول الواحد بالعين لا يستحيل اجتماع الوجوب والتحريم الواحد بالجنس لا يمنع اجتماع التحريم والوجوب ماذا بقي الواحد بالعين كزيد الواحد بالعين الشخص الواحد حينئذ قالوا هذه إما أن يكون لها جهة واحدة وإما أن يكون لها جهتان في كلتا الحالتين على المذهبين في كلتا الحالتين نقول لا يجوز بل يستحيل أن يجتمع الواجب والحرام معا فلا يصح أن تقول زيد مسلم كافر ممكن يجتمعان ما يجتمعان كذلك لا يصح أن تقول هذه الصلاة حرام وهي في نفس الوقت واجبة. لماذا؟ لأنها واحدة بالعين ليس عندنا صلاة متعددة أنت لا تحكم بأن صلاة الظهر بطلت حرام باطلة وأن صلاة العصر صحيحة إنه يكون تم افتراق بين الاحاد لا تحكم على صلاة واحدة زيد قام يصلي فتقول هذه الصلاة واجبة حرام يمكن؟ لا يمكن قال يستحيل إذن فلذلك يستحيل كونه الشيء الواحد بالعين واجبا حراما طاعه معصيه لا يمكن ان يكون الفعل الواحد طاعة وفي نفس الوقت هو هو معصيه هذا مستحيل لماذا لان الجهه هنا ليست منفكه وإنما هي جهة واحدة أو جهتان يمتنع القول بانفكاكها على قول من يرى صحه الانفكاك قال كالصلاه في الدار المقصوبه اراد أن يمثل لنا بما استحال فيه اجتماع الواجب والحرام فقال كالصلاه الصلاة هذا واحد بالعين المراد به صلاة زيد للظهر مثلا ليس المراد كل صلاة يدخل فيها كل الأفعال لا المراد بها صلاة حتى تصل واحد بالعين لو أريد بها صلاة الفجر والظهر والمصح المثال وإنما تقيد المثال كالصلاة يعني صلاة زيد لظهر واحد مثلا او اذا كانت عده فرائض في زمن الغصب على ما سيذكره كالصلاه في الدار الموصوبه في اصح الروايتين عن الامام أحمد رحمه الله تعالى الصلاة في الدار الموصوبه هذه مساله عويصه عند الاصوليين ودائما دائما تذكر في هذا الباب وفي باب النهي قال كالصلاه في الدار الموصوبه ما صوره الصلاه في الدار الموصوبه زيد اغتصب داره اغتصب دارا يعني مو سرقه اغتصبه نهارا جهارا فحينئذ صار اشتغاله أو اشغاله أو كينونته في هذه الدار حرام ليس كذلك كل وقته الذي مكث في هذه الدار وهو غاصب لها ومعلوم أن الغصب حرام وأن ما ترتب على الحرام فهو حرام حينئذ كل فعل فعله في هذه الدار من حركة وسكون وقول ومشي وأكل وشرب وصلاة نقول الأصل فيه التحريم الأصل فيه التحريم فحينئذ لو دخل وقت صلاة الظهر وهو غاصب للدار في داخل الدار فقام صلى نقول الأصل في استعمال الموصوب حرام فكل حركة من قيام وركوع وسجود واضطجاع ونوم هذا هو الأصل أنه التحريم فحينئذ وجبت عليه الصلاة صلاة الظهر فقام تحرك في دار موصوبة اجتمع عندنا ماذا حرام وواجب اجتمع عندنا حرام وواجب هل يمكن أن يكون الشيء الواحد بالعين حراما واجبا من جهة واحدة قالوا لا إذن نقول هذه الصلاة التي اديت بحركات محرمة في الدار المغصوبه المحرمه نحكم ببطلانها لماذا؟ لأنها ليست صلاة مأمورا بها قوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس أقم الصلاة هل الصلاة التي صلاها في الدال المخصوبة داخلة في هذا النص الجواب لا الجواب لا فحينئذ لما لم يشملها الأمر أقن الصلاة لم تكن الصلاة مأمورا بها فلم يرتمع عندنا واجب وحرام فإذا فعل هذه الصلاة فيما حرم عليه الفعل فيه كالصلاه في الدال المخصوبة حكمنا عليه بمطلانها ولذلك قال كالصلاه في الدار المغصوبه في اصح الروايتين يعني ماذا اين الجواب كالصلاه في الدار المغصوبه في اصح الروايتين لا تصح لا بد من التقدير لا تصح ولا يسقط بها الطلب لا تصح تصح ولا يسقط بها الطلب ولا تبرأ بها الذمه لماذا لأن هذه الصلاة منهي عنها والقائد الكبرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو رد وسيأتي بحث هذه المسألة النهي يقتضي فساد في باب النهي بإذن الله تعالى الأصل أنه ما يذكر هذه المسألة هنا ولكنه تفرع من أجل قوله وهو ضد الواجب وهو ضد الواجب قال في اصح الروايتين عن الإمام أحمد يعني لا تصح الصلاة في الدار المقصوبة في أصح الروايتين عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة المذهب المهتف به أنها لا تصح في الدار المقصوبة ولا يسقط بها الطلب لماذا؟ قالوا لأن النهي يقتضي الفساد والصحة تقتضي الثواب فلا يجتمع ثواب وعقاب في شيء واحد من جهة واحدة لا يجتمع لا لا يجتمعان فحينئذ نقدم الحكم بالبطلاء وبعلة أن هذه الصلاة منهي عنها فلا تشمله الأوامر التي نصت على وجوب الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة لا لا هذه الصلاة داخلة فيها لأن المراد أقيم الصلاة على وفق الشرع أن يكون المكان مباحا أن يكون بوضوء ان يكون مجتنما للمحرمات أن لا يصلي بثوب حال إلى آخره أن يأتي بالواجبات والأركان ليس المرد مطلق صلاة وإنما صلاة مقيدة بالشرع فلو قيل أقم الصلاة فقام عمدا صلى في مكان النجس أو في الحمام أو في المقبرة حكمنا بصلاة بأنها باطلة لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد هل نقول هذه الصلاة مامور بها؟ لا ليست مامورا بها وليست الداخلة في الأوامر وإنما هي منهي عنها وحينئذ الواجب والأمر لا يشمل المنهي عنه قال لأن النهي يقتضي الفساد والصحة تقتضي الثواب فلا يجتمعان في عمل واحد ومن أخلى ومتى أخلى مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها لو صلى بلا وضوء ما الحكم الصلاة نقول باطنا أو لم تنعقد إذا أحدث في أثناء الصلاة نقول بطلت الصلاة وإذا أقدم وهو غير متوضي نقول لم تنعقد الصلاة وفرق بينهما لم تنعقد الصلاه لم يدخل في الصلاة أصلا أما الثاني دخل في الصلاة وبطلت الصلاة بطلت الصلاة إذا ومت أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها ونية التقرب بالصلاة شرط كما ذكرناه سابقا أن الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمان منه ما لا يقبل إلا بنية الامتثال ومنه الصلاة إذن لابد أن يأتي بشرط الثواب وهو نية التقرب إلى الله عز وجل فإذا لم يأتي به كمن صلى بلا وضوء أليس كذلك؟ لمن لم يات به كمن صلى بغير وضوء لماذا لان صحة هذا الوادي متوقفه على شرط الثواب على شرط الثواب ونيه التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال لان الصلاه منهي عنها وفعله الذي قضاه من حركة أو سجود من قيام أو ركوع او سجود نقول هذه ليست بعباده لأنها معصية والتقرب بالمعصية محال إذا هل يمكن أن يأتي بشرط التقرب بشرط الثواب وهو فاعل لمعصية لا يمكن لا يمكن أن يصح شرط التقرب الله عز وجل وهو فاعل لمعصية لأنه لا يتقرب الله عز وجل بالمعاصي وإنما يتقرب إليه بالطاعات وشرط الطاعات ها امتثال الأمر امتثال الأمر ايضا من شرط الصلاه اباحه الموضع اباحه الموضع ان يكون مباحا الذي يصلي فيه والغصب محرم فهو كالصلاه في المكان النجس لو صلى عمدا في مكان النجس دون ضروره حكمنا ببطلان صلاته لان اشتراط الطهاره للموضع كاشتراطه في البدن والثوب ولذلك شرط الطهارة صهارة الموضع والبدن والثوب هذا عند جماهير أهل العلم إذا من شرط الصلاة إباحة الموضع وهو محرم فهو كالنجسي أيضا لأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه المنهية عنها هذا أهم ما تقف معه مع قوله إنه يقتضي الفساد أن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه الصلاة المنهية عنها هو منهي أن يستعمل الدار المغصوبة مطلقا لا يجوز أن يستعملها لأنها محرمة. لو صححنا استعماله أو مكننا له بعض الاستعمال لجعلنا له يدا على هذه الدار والأصل انتفاءها والأسرة انتفاءها. إذا هذه حجة المذهب في عدم صحة الصلاة في الدار الموصوبة وهو الأرجح وهو الارجح لأن القاعدة أن النهي يقتضي فساد مطلقا وعندما صححها تفرع المصنف. تفرع فقال وعند من صححها إذا بعض العلماء وهو الجمهور يرون أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لماذا؟ لأنهم يقسمون النهي إلى ثلاثة أقسام يقسمون النهي إلى ثلاثة أقسام كلها ذكرها المصنفون وعندما صححها يعني من صححها الصلاة في الدار المغصوبة النهي ثلاثة أقسام إما أن, يرجع إلى ذات عنه. إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه يعني يكون محل النهي هو الذات هذه الذات لا توجد لا ينبغي أن توجد وإنما النهي تعلق بها لإعدامها كقوله ولا تقرب الزنا نقول الزنا تعلق به النهي والمراد بالنهي هنا عدم إيجاد هذه الذات عدم إيجاد هذه الذات لا تشرك بالله نقول النهي هنا تعلق بذات الشرك بذات الشرك والذي يضبط لك هذه المسألة أن المراد هو الذات أنه لا يمكن أن يوجد فرض منه وهو صحيح وهو صحيح مثلا قال لا تشرك بالله إذا الشرك منهي عنه هل ثم فرض؟ من أفراد الشرك دل دليل خارج عنه بالتصحيح له والإقراء جوابه لا أبدا لا تشرك هذا فعل مضارع وهو مصدر منسبكم من مصدر وزمن دخلت عليه لا الناهية إذن صار نكرة في سياق النهي فتعم النكرة في سياق النهي من صيغ العموم حينئذ لا تشرك يعني لا يقع منك أي فرض من أفراد الشرك كل فرد من أفراد الشرق فهو منهي عنه بهذه الآية فحينئذ نقول هذا النهي عائد إلى ذات المنهي عنه بدليل أنه لا يوجد فرض منه صحيح قد جوزه أو استثني في موضع آخر لا تقرب الزنا أيضا نقول النهي هنا عائد إلى ذات الزنا لا تاكلوا الربا نقول هذا النهي عائد إلى ذات المنهي عنه إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه حينئذ فيضاد وجوبه فيضاد وجوبه حينئذ لا يمكن أن يصحح لا يمكن أن يصحح فإذا قال لا تأكل الربا وحل الله البيع وحرم الربا لا يمكن أن يأتي عقد برب صريح ليس فيه شبهة أو لم يقل بعالم باستثناء هذه الصورة فنقول هذا صحيح لماذا؟ لأنه باطل والبطلان والصحة لا يجتمعان في شيء واحد كذلك الوجوب والتحريم لا يجتمعان في شيء واحد وقد تعلق النهي بذات المنهي عنه وقد تعلق المنهي أو تعلق النهي بذات المنهي عنه إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه فلا يجتمعان حينئذ فيستحيل الاجتماع أو يكون أو إلى صفته يعني النوع الثاني من أقسام النهي عندما صح الصلاه في الدالة المصوبة أن يرجع النهي إلى صفته يعني صفة الفعل المنهي عنه لا إلى ذاته بأن يكون الذات من حيث هي مطلوبة الفعل ولكن لما قام بها وصف نهي عنها فحينئذ نجعل النهي راجعا إلى صفته ها المنهي عنه كما مثل هنا من بالمثال يتضح المقال أو إلى صفته يعني صفة المنهي عنه أن يكون الفعل مطلوبا والنهي راجع إلى صفة من صفاته كالصلاه في السكر صلاة من حيث هي مطلوبة فلس كذلك وأقيم الصلاة أقيم الصلاة خمس صلوات إذن هي مطلوبة لكن والسكر ايضا منهي عنه مطلقا فلما قامت قام بالصلاه وصف السكري بان كان المصلي سكرا حينئذ النهي عن هذه الصلاه فقال لا تقربوا الصلاه صلاه منهي عنها أو لا الصلاه هنا في الايه منهي عنها او لا نقول منهي عنها هل النهي لذات الصلاة بحيث أن الصلاة لا يمكن أن توجد كالشرك والزنا هناك؟ نقول لا. لماذا؟ لتصحيح الصلاة بل بالأمر بها في مواضع اخرى فحينئذ ننظر إلى هذا النص لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فنقول النهي هنا راجع إلى صفة في الصلاة لا إلى ذات الصلاة لا إلى ذات الصلاه إذا الصلاة مطلوبة. ونهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي لقائم ب بالمصلي والحيض لو صلت الحائض نقول صلاتها منهي عنها منهي عنها هل النهي هنا لذات الصلاه نقول لا وإنما لوصف قائم بالمصليا وهي كونها كونها حائض ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه فاذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي وصلي والاماكن السبعه ما هي الاماكن السبعه؟ وسائل السبعه <تصفيق> والاماكن السبعه ما هي الاماكن السبعه؟ ذكر هنا في الحاشيه التي جاءت في حديث ابن عمر نهى رسول الله ان يصلي في سبع مواطن المزبله والمجزره والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله نقول الصلاة في موضع من هذه المواضع السبعة منهي عنها هل نهي عنها لذاتها الجواب لا وإنما نهي عنها لوصف قام بها وهو كونها في محل منهي عنه والحديث ضعيف, حديث ضعيف. وإنما ثبت النهي عن ثلاثة مواضع فقط المقبرة والحمام لحديث ابي سعيد الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبره ومعاطن الابل لحديث ابي هريره صلوا في مرامض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل اما السبعة هذا الحديث ضعيف والاوقات الخمسه أوقات النهي الخمسة من طلوع الفجر أو او بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها قيد رمح وعند قائمة الظهيره ومن بعد صلاة العاصر إلى غروب الشمس وعند الشروع في الغروب إلى, إلى إلى إلى أن تغيب أو يغيب قرص الشمس كاملا كما هو في أول النهار لذلك أول النهار وقتا من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أيهما أشد كراهه الثاني والصواب التحريم ليس كراها لكن على قول الجمهور أشد كراهه من ارتفاع الشمس من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيدر لذلك جاء النص فيها ولوقات الخمسة إذا نقول هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف أمثلة لصلاة اتصفت بصفة وهي منهي عنها ولكن النهي راجع الى. الوصف إلى الوصف فسماه أبو حنيفة فاسدة المنهي عنه لوصفه النوع الثاني سماه فاسدة وسياتينا في الصحة والبطلان وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النعمان فالفساد منهيه للوصف والسفاد الباطل والفاسد عند الأحناف في العبادات سيان وفي المعاملات مختلفة هكذا قاعدة الأحلام في العبادات سيئة يعني بمترادفة كالجمهور وفي المعاملات مختلفة الباطل ما منع بأصله ووصفه والفاسد هو الذي ذكره هنا ما ما شرع بأصله ومنع بوصفه بيع الخنزير بالدم الثمن والمثمن منهي عنه لذاته في البيع فحينئذ نقول هذا باطل العقد باطل لماذا لانه منعا باصله ووصفه اما بيع درهم بدرهمين الاصل جواز بيع الدرهم بالدرهم بشرطه فاذا باع درهما بدرهمين حرم لا لكون عدم جواز بيع الدرهم بالدرهم المال بالمال وإنما للتفاضل الذي وقع في هذا العقد فهذا شرع باصله وهو بيع الدرهم بالدرهم الا انه لما كان الثمن اثر من المبيع وقع الربا وهذا سياتينا بحثه فسماه ابو حنيفة فاسدا فسماه ابو حنيفه فاسدا لانه منع شرع باصله ومنع بوصفه ثم قال وعندنا وعند الشافعيه انه وعندنا يعني معاشر حنابلة وعندنا وعند الشافعيه انه من القسم الاول وهو اه وهو انه منهي لذاته عفوا وعندنا وعند الشافعيه انه من القسم الاول يعني النهي لذاته فحينئذ يكون باطلا يكون باطلا فإذا صلى في الأوقات الخمسه ما حكم الصلاة باطلة هكذا إذا صلى في الأوقات الخمسه الصلاة باطلة اين الفقهاء إذا صلى في أوقات النهي ما حكم الصلاة لم تنعقب إذا صلى إذا شرطية وصلى هذا فعل ماضي ها كل صلاه في اوقات النهي فهي باطله ها وكيف تجيب ان تقول باطله قضاء الفوائد الفرائض الفائته بالاجماع انها صحيحه وجائزه فيه وليست لباطلة في اوقات النهي اذن ما يعمم الحكم وانما تقول ما ليس بقضاء فريضه أما قضاء الفريضه فهو جائز باتفاق ما لم يكن كذلك ولم يكن من ذوات الأسباب فالجمهور على البطلان وما كان من ذوات الاسباب فهذا في خلاف بين الشافعيه وغيرهم والجمهور ايضا على البطلان على البطلان ولذلك المذهب لا تصح سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غيرها وهذا هو الأصح وهذا هو الاصح ان التنفل مطلقا في أوقات النهي محرم على الصحيح وليس بمكروه والصلاة باطنة إذن أرجعناه إلى الأول وهو كون أنه هنا عائدا إلى الذات ذات المنهي عنه وليس عائدا إلى وصفه لأن المنهي عنه الصلاة نفسها بوصف سكر لا تقرب الصلاة حين إذن الصلاة نفسها منهي عنها لأن الصلاة هذه القول بالانفكاك مثل هذه ما يمكن متعذب لأن الرجل الآن قائم يصلي أنت لا تتحدث عن سكر دون صلاة ولا عن صلاة دون سكر تنبه لهذا أنت لا تحكم الآن على صلاة دون سكر ولا سكر دون صلاة وإنما رجل أمامك الآن يصلي وهو سكران ما حكم الصلاة نقول الصلاة هذه منهي عنها نفسها منهي عنها لماذا لان لقوله تعالى لا تقربوا الصلاه والنهي يقتضي الفساد مطلقا ايضا فوات شرط ها شرط التقرب وهو النيه هل يمكن ان ينوي السكران شيء ينوي ظهرا او عصرا ما ينوي فحينئذ لانتفاء النيه نقول لا يمكن ان يتصور لذلك هو غير مكلف اذا كان قد اخذ في السكر غير مكلف اذن غير مخاطب بالصلاه لو صلى حكمنا على صلاته بأنها باطله للنهي ولانتفاء القصد لانتفاء القصد ما هو المنهي عنه هنا هل هو السكر لكونه في الصلاة أو الصلاه التي اديت بسكر الثاني المنهي عنه الصلاة نفسها التي وصفت بالسكر لا النهي راجعا الى السكر ابتداء لا السكر ابتداء هذا منهي عنه بنصوص أخرى يعني التحريم ثابت قبل الصلاة وبعد الصلاة كذلك الصلاة صلاة الحائض نقول هذه الصلاة عينها منهي عنها وليس النهي عائدا إلى الحيض لكونه صفة في الصلاة فدعوى أن النهي متعلق بالصفة صفة المنهي عنه لا بذاته هذه عقلية ولا تصح يعني هذه الدعوة باطلة وانما انفكاك الصفه عن الموصوف في مثل هذه الامثله على جهه الخصوص لا يتصور بل نقول هذا داخل في القسم الاول فيكون باطلا يكون باطلا وهذا مذهب الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد رحمه الله عليه اجمعين لان المنهي عنه هو الموصوف وليس الصفه هو الصلاه نفسها وليست الصفه هو الموصوف وليس الصفة الصلاة الواقعة في حالة السكر الصلاة الواقعة في في المقبرة، الصلاة الواقعة بعد او وقت الزواج. إذا المنهي عنه هو نفس الصلاة. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. لأن المنهي عنه نفسه، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة. الواقعة في حالة السكر والحيض أو نحوهما ولذلك حكمنا ببطلانها فقال ولذلك باطلت لأن حكم القسم الأول هو البطلان أو اولى يعني ايش أو لا إلى واحد منهما القسم الأول أن يكون عائدا إلى ذات المنهي عنه القسم الثاني أن يكون عائدا إلى صفة في المنهي عنه أو لا إلى واحد يعني ليس عائدا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفة قائمة بالمنهي عنه وإنما لأمر خارج عنه كلبس الحرير في الصلاة جاء النص بتحريم لبس الحرير للذكار وجاء الأمر بالصلاة صلاة الظهر ونحوها فإذا صلى وهو لابس للحرير حينئذ نقول النهي هنا هل هو إلى ذات المنهي عنه؟ قالوا لا هل هو إلى وصف قائم بالمنهي عنه؟ جواب لا قالوا لا هكذا عندهم فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بين القربة والمكروه إذن هو مطيع من جهة قيامه بالصلاة وهو عاصم يقول بين القربة والمكروه لعله يرى ان لبس الحرير مكروه وصحانه حرام بين القربة والتحريم إذا لبس الحرير حرام فيأثم على لبس الحرير وفعل الصلاة واجب فيثاب على فعل الصلاة فحينئذ تصح الصلاة مع الإثم لا نقول الصلاة باطلة كما قلنا هناك أن الصلاة في حالة السكر باطلة بل نقول هنا الصلاة صحيحة مع الإثم على فعل المحرم وهو لبس الحرير لماذا؟ قال لأن الجهة منفكة الجهة منفكة وهو أن الصلاة مطلوبة من حيث هي ولبس الحرير منهي عنه محرم من حيث هو وليس لبس الحرير صفة داخلا في ذات الصلاة أو مؤثرا على الصلاة فحينئذ نقول الجهة منفكة فلذلك قال فإن المصلي فيه جامع بين القربة يعني بالصلاة والمكروه يعني بلبس الحرير بالجهتين جهة القربة والكراهه ولا استحالة في ذلك ولا استحالة في ذلك فلذلك قال فتصحوا ومن هنا قال بعضهم إن الصلاة في الدار المصوبة صحيحة لانفكاك الجهة قال المكان المصوب كلبس الحرير الغصب هذا قول الجمهور لكنه ليس بالصحيح أن الغصب محرم من حيث هو والصلاة مطلوبة من حيث هي اذا الجهة منفكة الجهة منفكة فاذا صلى في دار مغصوبة نقول الصلاة صحيحة ويثاب عليها ويأثم من حيث الغصب ويأثم من حيث الغصب لكن نقول هذا ليس بالسديد لماذا لأن الحكم هنا دائما نقول الحكم على صلاة معينة زيد أمامنا الآن يصلي في دار مغصوبه كيف نقول الصلاة من حيث هي مطلوبة مثاب عليها والغصب من حيث هو محرم إذا قيل الشيء من حيث هو فاعلم أنها لوثة منطقية أو عند المتكلمين لماذا؟ لأنه إذا قيل في مثل هذه الصلاة صلاة من حيث هي نقول هذا أمر ذهني لا وجود له في الخارج لماذا؟ هل أمرنا الله عز وجل بصلاه من حيث هي؟ أو بصلاه بشروط ومنها إباحة المكان الثاني وليس الأول أما من حيث هو يعني معناه تصور صلاة لا في مكان يمكن؟ هل تتصور رجل يصلي لا في مكان في الهواء؟ نقول هذا مستحيل فحينئذ نقول بانفكاك الجهة في الصلاة في الدار المنصوبة لا وجه له لا لا وجه. له. وهو قول الجمهور بل نقول هذه الصلاة عينها لا يمكن أن تنفك الجهة بل الجهة واحدة فحينئذ يكون من القسم الأول فالصلاة, فالصلاة باطنة وسيأتينا في بحث النهي أن النهي يقتضي الفساد مطلقا وسيأتي دلة في موضعه ونقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين